وَمَا حَمَّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كبيرا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 وَآتَ النِّسَاءَ صُدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ, فكلوه هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا واوذقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتغوا اليتامى حتى ان ذاب لهم نكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان استم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم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 وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر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 فلَْتَّقُ الله وَالْ يَقُول قَوْلَ سَدد إَِّذينَ يَكُلونَ وَلًَا لتَمَا ظُلمًا إِ ماَا يَأكُلونًا فيِي بُطُونهِم النض وَس يَينصنونَ سعير يصكُم الل فيِي أَناادِكُم 17. للذكر مثل حظ الأنثيين 18. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 19. وإن كانت واحدة فلها النصف 20. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين فَرِيضَةٌ مِنْ الله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِي نَبَاهُ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 وصية من الله والله عليم الحليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن 114. ويأصي الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 115. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 الله كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلون فَإِن كَرِهْتُمُ النَّفَسَ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ 124. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 125. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 126. وأخذن منكم ميثاقا غيظا 127. ولا تنكحوا ما سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمُنكَرًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأخ O, umma, tu kumulati, arudana, kum waha, tu kum min arudana. O, ikum, aroba, ibu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 129. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتووا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 والله هو الغفور الرحيم يريد الله ليبين لكم وينقيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم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 وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تمهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاتَّمُّوا نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض وَلَا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ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 Alam tara ilal utuna siban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa sabil والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصيناه وَسممَع غَيرَ مُسمْعُِ وَراعِنَا لَ بِأَلسِنَةِهِم وَطَعْنَ فِي الددينين وَلَ أنهُ قانوا سمِعنَا وَطَعنَا وَسممَع وَظُرنَا لَ كََ خَيرًا لَهُ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِن قَبْلِ أَن نُّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ أَوْلَى الْعَنَا هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّمَا يَذْكُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيُؤْفِرُ الله فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَل اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اُنظُرْ كَيْفَ على عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبيناً.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 فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آد إبراه وَالْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَنُسْنِيهِمْ نَارًا 119. وكان عزيزا حكيما 110. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُوا بِهِ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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قِيلَ لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لوجدوا الله رحيما فلا ربك لا جدد اللهنْ تَوَّابَر الرحيمَا فَلَا أرَبٍّ كَلَ مِن حَنْتُ حَنكمكَ فيِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثَُّ لاَا يَجدِد فِي يأَفُس حََجَم مَِّا قَضت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 وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَخَذْنَا أَحَدَهُمْ فَقُلْنَا مَن رَّبُّكُمْ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ فَأَرِنَا آيَةً قَالَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا فَصُبَّ عَلَيْهِمْ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 نك ان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ففوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره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 116. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا لنا من نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 وَطمُ الصَلَةَ وَآنتُ الزَّكَان فَلََّا قُتِبَ عَلَمّ القِتَالُ إذَا فَيق مِنْمْ يَخْشَون النَّ سَكَ خَْشيَةِ الله يَخْشَعون الن سَكَ خَْشِيَةِ اللههِ أَْ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 119. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 110. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 116. ومنهم غير الذي تقول 117. والله يكتب ما يبنتون 118. عنهم وتوكل على الله 119. وكفى بالله وكيلا 110. أفلا يتدبرون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 إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فض الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 ومن يشفع شفاعة سينتين يكن كل كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها او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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ, وديه مُسَلَّمَةٌ إِلَى أهله إلا أَن يُؤْمِنُوا فَإِنْ تَصَدَّقُوا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 فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وَفضَلَّلَ اللهَّ جَعدينَ عَلَ قاعدينَ أَجرًا معظِيمَا دَجَاتٍ مِنْههُ وَمَوْفَِ تَ وَرَحْمَمْ وَكَانَ اللهَّهُ غفُورَر الرَّحيِيمَا إَِّينَ تَفَّعُ المَل إِنْكَ تُظَالمِيَ سِيم قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فيها. 119. فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا 110. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 111. فأولئك مأواهم ان كس الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا ومن يواجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعه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 وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَمْنَنْ لَهُمُ السَّلَامَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ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 126. إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعدى من الكافرين عذابا مهينا 127. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمِئْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَنْهَوْنَ فِي ابْتِرَاءٍ ۚ قُومُوا إِن تَكُونُوا تَلْمَنَ فإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خُصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ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 129. يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك, وما يضلوك 117. وما يضرونك من شيء 118. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 119. وعلمك ما لم تكن تعلم 110. وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من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 وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ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 ولا يضلنهم ولا يمنننهم ولا يأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا يأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جندا 119. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 110. وعد الله حقا 111. ومن أصدق من الله قيلا 112. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 124. ومن يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا 125. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا أُتِلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتِيَ النِّسَاءُ الَّتِي فِيهِنَّ يَتَامَى النِّسَاءُ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 إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله بما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله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 كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أليما الذين 116. يخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 117. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 118. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين تربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا, قالوا ألم نكن معكم وإن كان لله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 119. ولن تجد لهم نصيرا 110. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعلون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 اِن تَبْدُو خَيْرًا او تَخْفُوه او تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هو الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِيهِمْ مِيثَاقًا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ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 119. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إ أَو حَن إلَكَكَمَا أَوْ حَن إ نُح وََّبينَ م بَعدٍ وَأَو حَن إِ عبَلهِي م وَإسمعين وَإسحافَ وَيَيعقُوبَ وَْأَسبَطِ وَعس وَأَوبَ وَيونوس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 سي على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه صُبحلَهُ أيك لَ له وَلَد لَهُ مَا في السَّموانت وَمَا في الأب وَنكَ فَابِل يوانكين ل يستَكِ فَمَسيحُ أيكونَابدًا للل وَلَمَل إكَةُمُقابون وَلَمل إِْكَ تُ المقَابون ومن يستنكف عن عبادته ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم الى جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وام 124. ويستنكفوا واستكبروا فيعذبهم, فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 125. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأن اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ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 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ